أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واسترهبهم، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك وأوحينا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 فغربوا هنالك وانطلبوا صاغرين والقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنت به قبل أن آذل لكم إن هذا لمكرم مكرتموه في المدينة إن هذا لمكرم في المدينة لتخرج منها أهل فسوف تعلمون لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ثم لأصلب أنكم أجمعين. قالوا إن إلى ربنا مقلبون، وما تلقم منا إلا. آمنا بآيات ربنا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.